ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء بل احياء, بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله اموات بل أحياء, بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ناقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا إنا لله قالوا اننا لله وانا اليه راجعون من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون